خذ مثل حيدر للرشادي دليلا خذ مثل حيدر للرشادي دليلا faqad istafaahu lahu s-sululu khaliila wa akhlahu إِذْ لَمْ يَجِلْتْ فِي الْمُسْلِمِينَ سِوَاهُ بَدِيلًا وَأَخَلَّهُ وَخَلِيفَةً إِذْ لَمْ في المسلمين له سواه مثيلا أستغفر الله العظيم وإنما بعث الإله له Ameen Rasoola Qum ya Rasoola Allahi, belg matah Qum ya Rasoola Allahi, belg matah Min wahyina, belmurtadah tanziila Hada هذا الغدير فلا تجزه لغيره والله خير ضامنا وكفيرا ثابرت حقا في الجهاد بأمرنا ثابرت حقا في الجهاد بأمرنا فاجعله خاتمة المطا في جميلة اجعله خاتمة المطاف جميلا حاشا رسول الله يقتل وقته عبثا بأمر لا يكون جليلا جمع الوفود على صعيد واحد جمع النفود على صعيد واحد فلكم هنالك امة وقبيلة فلكم هنالك امة وقبيلة من كنت اولى منكم في نفسه مَنْ كُنْتُ أَوْلَى مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلْيَجْلَنَّ لِي الْوَصِيَّ عَدِيلَا مَنْ كُنْتُ أَوْلَى مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ مَنْ كُنْتُ أَوْلَى مِنْكُمْ فِي نَفْسِهِ بل يجعلًا لليوصي عديل يا ربي فانصر ناصري وعالما وله عجل خصمه مخذولا يا ربي فانصر ناصري وعالما وله عجل خصمه مخذولا يا ربي فانصر ناصري وعالما ولا هو أجعل خصمه مخذولا يا ربي فانصر ناصريه ووالما ولا هو أجعل خصمه مخذولا للشاعر سماحت الشيخ عبد العظيم الربيعي